يا مشرق النور يا مشرق النور من صبح الازل منطر يا مشرق النور من صبح الازل منطار حكى المواالبها يا من محبتك من حقا المعالي بأيام محبتك منتظر من عام Marhoos smile wajh bas lak aliman منبع محفوظ يلقاه يا من للكرام منبع چمبا عليك بالفرج وقت الشدد منبع چمبا تشدات من باع يا كل الاسلام غير اكلب ودمنطر يا كل الاسلام يا كل الاسلام غير اكلب ودمنطر ها ها ها فيتيل حضرتك من قصي البعو قطعت الفيافي باهضني الجهول فيتيل حضرتك من قصي البعو قطعت الفيافي باهضني شفتي حضرتك اكدي لي لي رجالك عيني حيه در جمالي ان بس شفتي حضرتك اكدي لي لي رجالك مين جمالك حسنها ونصر شعوري بما قال ما الشباك من حك ilhamu n haja ya, ya, ya طريحك, imami, ajabni, aj... ماستر ها جاي لي نظرتي اللي ما علي انك انوعي تي لا لا جمالك يا و لي كتبيها اسمها معها يا تعال على اهدافي عيني شعاع على اهدافي عيني شعاع عايشين جمال المصلات تظل قبلتايه يا قبلة البايري الباري وشرف شيعته جمال المصلات تظل غيب ليتك يا قبلة البايري وشرف شيعته الموالي ساد لا اكترك عايز ويتنا فينا يوم ليوم اليومر علها ya wewe temtemk madadouli yaitai كلمات الشاعر ابو محمد الأحسائي